إِذَا وَلَّيْنَا جَعَلْنَا الْأَنْفَارِقَ لِلْآنَ فَانُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ الله وَاصْفَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَفَعْلِنَا عَزْقَلَهُ يُنفِقُونَ هُؤلَاءَ هُمُ الْمُؤمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ دَرَّبِينَ وَنَوْفِرَةٌ وَرِزْقُهُمْ كَرِيمٌ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ تبين كأنما يتاقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله اشدى الطائفة أنها لكم وتردون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحبون الحق بكرماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويضطي الباطل ولو كرم المجرمون إذ تستغيتون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة بألف إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نطر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم يُفَبِّتَهِمْ أَقْزَامٌ إِذِ رُوحِ رَبُّكَ إلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ أَنِّي مَعَكُمْ فَفَبَّتُ الَّذِينَ آمَنُوا جَوْلًا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْدَ فَاضْرِبُوا فَاضْرِبُوا الْأَعْنَاقَ فَاضْرِبُوا فَاضْرِبُوا الْأَعْنَاقَ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بنا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلك فدون وَذِكْرُ النَّصِيرِ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَرَبُّكَ الَّذِي قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْدِيَ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ مُبْطِلاَ إِنَّ اللَّهَ فَتِنُ عَلَى فقد جاءكم فتح وإن تنتهون فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولن شر الزواب عند الله الصم البكم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم عارضون وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا لكم خاصة وعلموا أن الله شديد العقاب واذكرون الليلون مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخففكن الناس تخافون أن يتخففكن الناس فأولكم وأيدهم بالنصر ورزقكم من الصيبات لعلكم تشكرون يا والله ذو الفضل العظيم وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكنين سمعنا لو نشاء لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا, إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو In our والذين كفروا إلى جهنم يحشر ليميز الله الخبيث من الصالح ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيركمه وَإِنْ يَعُودُ فَقَدْ نَظَضْتُنَّ أَوَّلِهِ وَقَاتِلُوكُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ كِتْمَةٌ وَيَكُونَ الْجِنُّ كُلُّهُمْ لَا فَإِنْ كَانَ فِينَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بصير وإن وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبه فما غرق بث منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله الامر ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا لهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي ويحيى من حي عن بينة الصدور يريكمهم إذ لقيتم في أعيونكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ليقضي الله ليقضي الله أنه كان مفعولاً وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى تضبطوا الزور الله والزور الله كبيرا لعلكم تفيحون وأطيع الله ورسوله ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ليحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا What yeah. على عقبيه وقال ان بني وقال ان بني فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَأَيْتَ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا مَلَائِكَتُ يَظْلِبُونَ وُجُوهَهُمْ يَظْلِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَعَذَابَهُمْ وَدُوَقُ عَذَابٍ حَرِيقٌ فَهَلَكَ بِمَا فَضَّلَتْ ليس بظلام للعبيد كذب يارف العون واللذين من قبلهم كفروا بآيات الله فخذهم الله بذنوبهم. فَمَن يَنقُصْ مِن Не дома لكن الله ألف بينهم إنهم I'm العزيز الحكيم لولا كتاب من الله سبق لمسك فيما ما أخذ لمسك في عذاب النعيم فقولوا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 شيء فَلَا فَوْقَهُ وَلَا يَتَهَيَّمُ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُنَادِرُوا وَإِنَّ السَّعْقَ رَفْعٌ فِي الدِّيَف عَلَيْكُمْ نَقْرُ إِلَى عَلَخٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ نِشَاقٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بطير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلون تكون فتن في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا واجهوا وجهه في سبيل الله والذين أهواه ونفروا والذين أهواه في كتاب الله.